ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما, كان ما كانوا يؤمنون الا أن يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن بأزهم إلى بعض زخرب القول ضرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يسترون ولتصرى إليه أفلة الذين لا يؤمنون بالآفرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغيحك من وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين وتمت كَلِمَةُ ربك خلقا وعادلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا ظن وإنهم إلا يفرطون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم فَكُلُوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مُؤْمِنِينَ وَمَا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال فصل لكم ما حرم عليكم إلا مغطررتم منه وإن كثيرا ليضلون ان ربك هو أعلم بالمعتدين ودوروا ضاعوا الإثم وباطله إن الذين يكسبون الإثم سيرزون بما كانوا يختلفون ولا تأكلوا مما لم الله عليه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموه منكم لمنشركون أرى من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن متنوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك دين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرنة أكابر مجرميها لينكروا فيها وما يمكرون إلا لأنفسهم وما يشكرون وإذا جاءتهم آية قالوا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتعوا الله أعلم خيس يجعل رسالته سيصيب الذين أجرهم صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أن ينفيه يشرح صره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرئيس على الذين لا يؤمنون وهذا قراط ربك مستقيما قد بضلنا لقوم يذكرون لهم دار السلام من در وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الدين قد استكرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع دارنا بالعض وبلغنا أدلنا الذي أجلت لنا قال إنه مسواك خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك الولد بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم غسر يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا سنجن على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك ملك القرى بظلم وأمن ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الولي من رحمه إن يشأل ذلكم ويستخلق من بعدكم ما يشاء ويستخلق من بعدكم ما يشاء وما أنشاكم من ذرية قوم اخرين إنما توعبون نآتنوا وما أنتم بموجبين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ودعموا لله ما درأ من الحرق ومن أمعان مصيبا فقاموا هذا لله بدعمهم وهذا لسركائنا فما كان لسركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى سركائهم ساعر وكذلك دين لكثير من المسركين قتل أولادهم تركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذروا ما يترون وقالوا هذه أنام وحرق الحجر لا يطعمها إلا من نشاء زعم وانام الحرمة الضروة الضروة وقالوا ما في بطور هذه الأنعام طالصة لذكورنا ونحررنا على أدوالنا وإن يكن ميتة فهم فيه جركاء سيده موصفه إنه حكيم عليم قَدْ قَتَرَ النَّبِيُّ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَبْعًا بِغَيْرِهِ وَحَرَّمُوا مَا رَضَى اللَّهُ فِيهَا. ريحا ومأل الأنسين أم مشتملت عليه أرحام الأنسين أم كنتم جوداء أن الله بهذا فمن أرزم من افترى الله كذبا يضل الناس الغي العلم إن الله لا يهجل قوم الظالمين قل لا أجل فيما أرطي إلي مخرما على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم جنزير فإنه رجل أو فسقا أهل لغير الله به فمن اكتر غير ذال ولا عاد فإن ربك غفور رخير وعلى الذين آجوا حرمنا كل ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليه شقومهما إلا ما حملت ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر أرضكم ذو رقمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرين سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله كذلك تجدل الذين من قريب حتى ذلكوا بأسنا قل هل عندكم من عين فتسرجون لها إن تتبعون إلا الظن وإن أنكم إلا قل فلله القرجة الفارغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل ألم شهداءكم الذين يشهدون أن الله قرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتنع لكذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعجلون قل تعالوا أتل ما خرم ربكم عليكم ألا تسرقوا بي شيئا وبالوالد الإحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إلا ونحن مرضتكم وإياه ولا تقربوا الفواحش <سؤال> ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تاكنون ولا تقربوا مالا يسيرا إنه أحسن قطع يدل وأسده وأوكل كيل وإذا لا نتللق نفسنا إلا وسعها وإذا قلتم فاعزنوا ولو كان لا قربا وبعمد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطه مستقيما فاتجعوه ولا تترعوا السلوة فتبرق بكم عن سبيله ذلك مصاف به لعلكم تذكرون كتاب تماما على البن أحسن وتغسيلا لكل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لهم بلقاء ربي يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارس فاتبعوه واتكون عملكم طرقا أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابَ عَلَى الْطَائِفَتَيْهِ مِنْ قَبْلِنَا وإن كُنَّا عَنْ بِرَاسَتِهِ اللَّوَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْلَى مِنْهُمْ فَقَرْجَا من ربكم ووذى ورحمة فمن أظلم من, من كذب لآيات الله وطلب عما سنجد الذين يصفون عن آيات نتوء العذاب مما كانوا يصفون هل ينظرون إلا آيات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 لا ينفع أفسر الإيمانها لم تكن آمنة من قابل أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء بما كانوا يفعلون من جاء مليار مليار مليار مليار مليار ومن جاء مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار قل مليار مليار مِنَ الدِّينِ كَرِيمًا مِنَ الْهَوَا وَمَا كَانَ من الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أمر ان صلاتي ونطقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اوير الله ابغي ربه وهو رب كل شيء ولا تكذب كل نفس الا عليها ولا تنوازرة وزر أُخْرَى ثم إِلَى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم صلائف الأرض ورضى بعدكم فوق بعض درجات ليبلوكم ما آتاكم إن ربك جميع العقاب وانه له هو وصيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر وذكرى منه اتبع ما انزل اليك وَيَأْتِي أَهْلَكَنَا فَجَاءَ مَبْعَثُنَا بَنَاتًا أَوْ فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ إِلَّا أَن بَعَثْنَا إِلَّا أَمْ قَالُوا <تصفيق> إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ أُرْسِلَ إِلَيْنَهُمْ الموسميب ثوانا فقدنا الذين وما كنا غايبين والوجد يوم الدين فمن ثقلت موازينه المفلحون ومن غفت موازينه فأولئك الذين قتلوا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم وصورناكم ثم قلنا للملائكة اشجدوا لآدم فتجدوا إلا, إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تجد أن لا تشجد إن أمرتك قال أنا خير منه وخلقتني من النار وخلقت أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصادرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقودن له صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ألمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مجلوما مدقورا لمن تبعك منهم لأمن أن منكم أجمعين ويا آدم افكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ويا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوتوت لهم الشيطان وقال ما لناكما ربكما عن هذه السلطة إلا, إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدخلناهما به فلما ذاق ذَاقَ بدت لهما لَوْ مَا تَمَا تَمَا وَفِقَ طَافِقًا يَصْفَانِ أَنَّهُمَا ربهما وَرَقِ الْجَنَّةِ عن رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا لكما تِلْكُمَا الشيطان لكما لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترخمنا لنكونن من الخاسرين قال انفقوا بعضكم لبعض عجل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى خير قال فيها تحيرون وفيها تموتون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارسوا آتكم وريشا ولباس التقوى ذلك صحيح ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يجب الشيطان كما أخرج أبويكم 124. إنه يراكم ورطبهم من إنه يراكم ورطبهم من حيث لا ترونه وَإِذَا فعلوا فرحجة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إِنَّ الله لا يأمر بالفخشاء أَتَقُولُونَ عن الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالكسط وأخيروا وجوبكم عندكم المسجد ودوروا مخلصين لهم الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتغلوا الشياطين أو ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم غدو زينتكم عند كل يا بني آدم غدو زينتكم اذكُل مَبْذِي وَقُلْ مَشْرَبُ وَلَا تُصْرِفُ إِنَّهُ لَا حِبْبُ الْمُصْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَمَ مَدِينَةَ اللَّهِ النَّفِيْ أَفْرَجَ الْعِبَادِيْ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ مَنْ اللَّهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قل يَا لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا طَالِحَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا خَوَرُ مَا رَبِّي ما ظهر منها ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِذْنِ الحق لِغَيْرِ الْحَقِّ وأن تشركوا بالله ما لم تنزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا ترمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأكلون ساعتهم <تصفيق> يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يكفون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يخزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن أولئك أصحاب النار هم فيها خالجون فمن أضلل من من على الله كذبا أو كذبا آياته أولئك ينالون نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا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 الجن والإنس في كلما دخلت أمة نعمت كفتها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولى واولى فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يد الجمل في سم الخياط، وكذلك نجد المجرمين. وكذلك نجل المجين لهم من جنن مراد ومن فوقهم ظواش وكذلك نجل الظالمين والذين امنوا عن الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعى ونزعنا ما في صدورهم من جرم تدريم تحكيم الأنهار وقال الحمد لله الذي يدانا لهذا وما كنا من لولا أن الله لقد جاءت رب ربنا بالحق لَقَدْ جَاءَ أَكْرَمُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا كُنْتُمْ جَنَّةً تُورَثُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا قال النار فادنا مؤذن بينهم ان لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويرجوننا عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسمان ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم واذا وإذا ان أصوات القاء أدخل أَنَّا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْآرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَى ونحن <تصفيق> عليه الذين اتغذوا دينهم لوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا واذا كانوا بآياتنا يجحبون ولقد جئناهم فصلناه على عين هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأوينه يوم يأتي تأوينه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت ربنا بالحق فهلنا من سبعاء فهلنا من فأفيشفعوا لنا أو رجل فنعمل غير الذي قلنا نعمل قد قتروا أنفسهم وضلعهم ما كانوا يفتعون إِنَّ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الليل النهار ويطلبه خفيسا والشمس والقمر عن نجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تباوث الله رب العالمين قدعوا ربكم تضروا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها ولو خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين وهو الذي بين يدي رحمته حتى إذا أقلنا السحابا ثقالا سقناه لبلغ ميت فأنزلنا به الماء فأقض كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي قرر لا يخرج إلا نتدا كذلك نطرق الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا المخلل قوم قَوْمَنَا يَا قَوْمَ بُوَّلَ لَمَا مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ أفَنَكْتَفُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَهٍ وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَهٌ وَلَكِنِّي أولمكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لننذركم وادكروا إذ جاء لكم خلفاء من بعد فالقلوا آلاء الله أنكم تُفْلِحُونَ قَالُوا أجدتنا لنعبد الله ورحته ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تريدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم ريس وظهر أتجادونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم The devil كلكم على الأئم وَقَوْلُهُ إِذْ جَعَلَكُمْ كُلَّ فَرْعَقٍ بَعْضَهُمْ وَبَلَوَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَحِضُونَ بِسُهُو لِهَا قُطُورًا وَتَنْحِضُونَ الْجِبَالَ غُلُوتًا فَبَكُوْوَ أَلَامًا قال الملك الذين استكبروا من قوم من الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون, أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا فأطبتهم رجبك فاصبحوا في دارهم جاتلين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ونأكل لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومي أتكونن فاقشة ما سدقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون رجال شهوة من دون بل أنتم قوم مسر وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنزيناه وأهله إلا وأتوا كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم فرنظر كيف كان عاكبة المجرمين وإذا مبين أخارهم صعيدا قال يا قول أبو الله ما لكم من اله غيره قد جاءكم بينكم من ربكم فأوكل الكيل والمين ولا ترصفوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إخلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بك بكل صراط توعدون ولا تقعدوا بكل صراط عن سبيل الله من آمَنَ به وتربونها وجاء واتقروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان آكلة المفسدين وإن كان طال إنها طائبة لم يؤمنوا فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو غير حاتمين